أمتي قد لاح فرق فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قاماتawwe بَدِمَاء الصادقين أمتي قد لاح فرق فَارق بالنصر المبين دولة الإسلام قاماتawwe بَدِمَاء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهد المتقين قدّم الأواح حقاً بثبات ويقيم دولة الإسلام قامت بجهد المتقين قدّم الأواح حقاً بثبات ويقيم ليقام الدين فيها شر ربي العالمين أمتي فاستبشري لا تيئسي النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدل العز المهيب أمتي فاستبشري لا تيئسي النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدل العز الشرق قد ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أو فيان لا يذهبون الحروب الشرق قد ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أو فيان لا يذهبون الحروب صاغ مجدا خالد الله ليس يفنى ويغيّر يا الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء من مضوا يرجون مولأهم بدار الأنبياء قد قدموا الأرواح لله وللدين فداء من قضوا يبتون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فداء أهل بدل وعطايا أهل جود وإباء أمتي باستمشيري قدر أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعاً لربى المجد التليد أمتي في استبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعاً لربى المجد التليد لنعيد النور والإيمان والعز المجد. بي رجال الدنيا وفاز بالخلود لنعيد النور والليمان ولازل المجين بي رجال الدنيا وفاز بالخلود وعاد رمة الأم والنصر الأكيد أمتي قد لح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامات بدماء الصادقين أمة قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامات بدماء الصادقين أمة قد لاح فجر الدولة الإسلامية في العراق. İzlediğiniz